بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء شقت وأزلت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأزلت لربها وحقت يا حين ك كادحٍ إلى عبدك كدهن فملاقيه فأما من أُوتِيَ كتابه بأميره فسوف يحاسب حسابه يسيرا ويرقه إلى أهله مسرعا وأما من أُوتِيَ كتابه وراء ظهره فسوف يدعمه ويغلى سعيرا إنه كان في أهله مشهورا إنه ظن أن لن يفور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وثق والقمر إذا اكتسق لترتبن طبقا عنه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرمون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير